ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الا بالحق واجل مسمى وان كثير من الناس يغلب لقاء ربهم لكافرون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 وَمِنْ آياته خَلْقُ السَّمواتِ وَالْأَرضِ وَغْتِلَافُْلسِنَةِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إَِّ فِي ذَلِكَ لآياتِ للعَالمين وَمِنْ آيات مَنَامُكُم بِالَّْلِ وََّهَ لِ وَبِتِ غَاءُكُمْ مِْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السماء مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ إِمَامًا فيحيي, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ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 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ